مأخوذا من الند وهو الدعاء قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة وقت ما يدعوهم لا يسألونه على ما قاله إيه؟ برهانا أي ما هو دليلك او ما هي ايه حجتك الشاهد ان المندوب هو لغه المدعو واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب يبقى هو امر من قبل الايه الشارع لكنه ليس على سبيل الالزام كالرواتب صلاه الايه الرواتب وكصلاه الضحى وكصلاه الستوك وغير ذلك من المستحبات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 قد تجد بعض العلماء فرقات يعني في هذه الكلمات بتفريقات يعني بسيطه بينها وبين الايه بين كلمه بين كل كلمهتين وهي واخرى لكننا الان الاقرب ان كل هذه الكلمات بمعنى ايه واحد هو ما يثاب فاعله بثاله ولا يعاقب تاركه هو ما أمر به الشارع لا على وجه الالزام <تصفيق>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 أنه يطرقها أنه لله جل وعلا بعدما هم بفعلها أصلا الثالث رجل تمنى رجل تمنى المحرم لكن لم يفعل أسبابه تمنى لكن إيه ما فعل في الحصول عليه كما قال الرجل لما رأى رجل آخر عنده مال و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 لا يعني ذلك أنني أتركه الكل يعني يكفي فيه الضرهانة على المعنى العام فرضة من أفراضي لكنه السعى في تحصيله الذي يقبله لم يسعى في تحصيله نعم نعم أنا كنت منتظر هذا السؤال من اول ما قلت كهذه المحرم على أقساد ليأقول لك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 الأصوليون المباح في الاحكام التكليفيه لماذا ادخل الاصوليون المباح في الاحكام التكليفيه ازح لو قلنا انت بتصلي يعني كل ما عندي مثلا او انا بطلع كل ما عندي عشان تفهموا زي كده الدرس كده لو رحت درس فرنسي المدرس بيقول لك ايه انا بقول لك كل حاجه وبفهمك ما تقليش بقى زي المره القادمه ايه ما انتش صح اذا بتاخد حقي لو زي ما حقك اخد ايه حقي واضح يبقى لازم ما تسكتش الف وهو لما أنا ما طنش اعمل لذهنك ايوه ذهني لا من لن اتعدى الى غيرك اللي بعد تذكر شيئا اينا مم. ما بيتحركش انا معاك لغايه ما تتكلم ايوه هو هو وصلنا قلنا او ثلبنا بدل شيء اتفق ده شيء اتفق لماذا ادخلنا المباح في الاحكام التكليفيه لا كان لا يوجد نهي ولا استحباب او نهي لماذا ادخلنا المباح في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 فيبهب أن الشهود كانوا أقرباء لي إيه بحينئذ إيه لا تصح هذه الشهادة فتكون المسألة المدعاة منتفية لا يحسب أو لا يحكم للمدعي بما ادعاه يبقى ما وضعوا الشارع من أمارات أي علامات على ثبوت المسألة أو على انتفاية المسألة النفوذ العقد إذا كان عقد البيع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 ولا يلزم من وجود القرابة وجود الايه صح كلام ده ولا يلزم امه لذا يكون ايه ليه, ليه الان القرابة هذه معايا احنا قلنا السبب ايه ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدم القرابة عدم الايه الارف طيب ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من وجود القرابه صح الكلام ده نعم انا في السبب الان يزعل جاء منع ده يعمل له حاجه صح كده يبقى الوجود دي مانع حجبه مثلا معايا بلاش حجبه قتل مورثه كان كافرا ومورثه مسلما يبقى السبب عندي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الايه العدم ما يلزم من زوال وجود الشمس وجود الايه صلات الفخر مثلا او ما يلزم من وجود اذننا وجود الايه الحد ويلزم من عدم اذننا عدم الايه الحد صح طيب ايضا كالجنون لوجوب الحجر انسان مجنون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 بخلاف بل أمثلة اللي هي في المعاملات او في الذكاء او في الحج الحجر لذلك اختلف العلماء هل يدرسوا او هل تدرس مادة أصول الفقر قبل دراسة الفقر ولا بعد دراسة الفقر الأقرب الايه؟ التفصيل بعد قطع شوط في دراسة الفقر تدرس مادة أصول الفقر لما تنتمي العلواتات على الأقل تدرس ايه؟ أصول الفقر لكن انا هنا نسير على الايه؟ على القول الاول واضح السبب صعب مفهومي ماجد وانا اخلص وقولك اشرحنا اقولت كده اطاه تتشرح بقى بدون كتابه لحد لانت فاهم وتقول كنت بخلص مثلا قاعدة اكت وخلي العين يشرح قبل ما اصرف من الحصة طبعا انتم مش عيال لكن اقصد تمثيل بال ليه؟ خل... لو تهمت تقول ايتبقى لك الحافظ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 معايا ها تعرفان السبب ما يلزم من وجوده الوجود لما انت هتاخد الورقه بس ماشي ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ويلزم من عدمه العدم الشرط ما يلزم من عدمه العدم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 صحيح مع أن الطهاره شرط والركوع ايه ركن يبقى يتفقان في لا بد من وجودهما لصحه الفعل صح ويختلفان أن الركن داخل الشيء وان الشرط خارج الشيء انت بتتطهر تتطهر قبل الايه الصلاه يبقى ده طب بترقع قبل الصلاه جوه الصلاه يبقى ركن ماشي كده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 من الشهر الاول سنة تسعين بعد الالفين معايا نتلاقش بقى حول هذه الاسئلة ما لابد ان اطرف لك مجالا مجالا للتفكير طي المانع لغة اسمه فاعل من المانع وهو الحج واستلاحا ما يلزم من وجوده العدم يلزم من وجود القتل عدم الارث يلزم من وجود القتل عدم الارث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 صحة الصلاه ولا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاه لو يعني الصلاه <تصفيق> انا اقول الحيض الان موجود صح هذا الحيض يمنع من صحة الصلاه طيب هبقى انا الحيضه منتفه ولا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاة مش شرطة كل الوجود معايا ليه لان قد ينتهي الحيض وقد لا تصح الصلاة بشيء اخر وقد لا تصلي المرأة وصلة مانع الصحة ومانع الوجوب الان في موضوع العدة او موضوع الحيض هذا يمنع, من صح يمنع صحة الشيء صح الإبوة مانعة من وجوب شيخ واضح؟ هي دي مانعة الصحة ومانعة دي الوجوب وصلت؟ طيب قال السيخ <تصفيق> السبب كان ممكن يتلسي السبب يؤدي للوجوب السبب يؤدي للحرمة السبب يؤدي للحلية أي مكان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 وانتفاء موانع التكفير إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط حكمت عليه بالكفر إذا وجدت شروطه البيع وانتفت موانع البيع حكمت على العقد بالصحة إذا وجدت شروطه الصلاة وانتفت موانع الصلاة حكمت على الصلاة بالصحة اخبرك أن كل مسألة في للفقر هي أصالة تنبني على مسألة في الأصول معايا وأن المادة الأصولية هي المادة الفارقة بين طلبة العالم أصول الفقر هذه هي التي يفترق فيها الناس أقصد بالناس العلماء وطلبة العالم هي هذه المادة بصفة خاصة لأن الفقر ما الفقر علي أساس ينبني على أصول الفقر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 التي تربط الأبواب بعضها البعض كل هذه كتب أصالة أصولية الأشبه والنظار بفهم الجوال المسائل التي تشابر بعضها بأي قيد نربطها القاعدة الفقية وما الفرق بينها وبين القاعدة الأصولية وبين الضابط الفقية ده اللي بإيه ده الذي يجعلك إذا استنبطت حكما استنبطته صحيحا عشان كده أقول لي لازما تتقن هذه المادة بقى تدرسها مرة ومرتين ثلاثة مرات المهم أن تفهمها نجلس إلى الفجر إلى الساعة الثانية عشرة لا يعنيني ما يعني أن تفهم هذه المدى ليه الإنسان قد يبذل جهدا لكنه إذا وجد بعد ذلك الثمرة نفي كل الجهد أنت تعرفون أن أننا مثلا بعد سنتين أو بعد ثلاث انقدر الله ودرسنا مع الله مثلا كتاب الوضيذ والمذكرة وكذا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 لكن والله بعد ما تجد الاجابه وبعد ما تجد المساله تنسى كل شيء كان ده الوقت ده ما قضيته اصلا في, في المسألة مع انك في طيات بحثك انت تعبان جدا وفعلا بذلت وقتا وبذلت جهدا لكن لما تجد النتيجه تنسا كل كل شيء معايا فانا مهم ايه انت تفهم فانا اسير خطوه بخطوه قال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 لم نؤمر بأن ننقذ من فيه باطن عباد قال والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا ده معناك إيه في اللغة استلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان معقدة واضح كده الفاسد من العبادات ما لا تبر به الزمة ولا يفكت به الطلب كالصلاة قبل وقتها طب الصلاه قبل وقتها هنا الصلاه لا تصح ليه لمشنة. نعم مينو مينو هنا نعم يبقى هنا الانتفاء الايه الشرط وكذلك لان السبب لم ايه لم يوجد <تصفيق> السبب لم يوجد لوجوب الصلاه فلا تذم الايه الصلاه ولو وقعت لم تصح احنا قلنا السبب معناه ايه يلزم وجوب ولا يذ بس كده طيب خلاص قال والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول بيع المجهول هذا ورد النهي عنه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 مثلا 100 جنيه على شرط ألا تبيعه لأحد ده يخالف مقتضى العقد العقد بيقول لي أنه إذا انتلبت شيئا تصرفت فيه بما شاء لذلك يسميه العلماء هذا شرط فاسد غير مفسد للعقد يعني أنا سأقوله ماشي ويأخذ الكتاب ويتصرف فيه بما شاء إلى غير ذالث من الشروط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 لشان حج النكاح مخالفين معايا العقد فاسد او العقد ايه باطل عقد البيع يعني يبقى لك ان تعذر بكلمة الفاسد مكان البطلان وبكلمة الباطل مكان الإيه؟ الفاسد الا في بابين في باب الحج وبالنكاح الحج قال ما فيه الانسان عن الاسلام فهذا باطل ارتد فيه عن الاسلام هذا ايه باطل والذي جامع فيه المسلم قبل التحلل الأول هذا عقد فاسد طب لماذا يعني خالقتم قالوا لأنه في العقد الباطل لا يلزمه المضي في الحج ارتد عن الإسلام خلاص لا يلزمه أن يكمل المناسب لكنه في العقد الفاسد يلزمه المضي في المناسب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 لما ده إيه الفاسد إنسان تزوج بغير ولي محل خلاف بين أهل العلم معايا إزاي فهذا إيه فاسد طبعا محل خلاف والخلاف فيه ضعيف أو يكاد أن يكون الخلاف أفضل عند بعض العلماء خلاف غير معتبر بالأخص في مسألة النكاح بغير ولي لأن الشاهدين هذا محل خلاف إيه شديد بين أهل العلم منه من ضعف الحديث يعني مسألة إيه مفصلة لكن كل أقول لإيه مختلف فيه فوافات وما أجمع على تحريم فوافات باطل عقد النكاح الباطل لا يلزم المرء أن يطلق فيه إنسان تزوجها بأخته لا يلزمنا أن نقول له طلق امرأتك لأنها ليست امرأتك معا كده ولأن أيضا الرجل الذي سيأتي ليتزوج من أخته لن يثاوره الشك أنها امرأة رجل آخر ليه لأنه عنده أفضل محدش قال له من العلماء أن النكاح اللي أبدك ده كان نكاحا إيه صحيح بخلاف بقى العقد الفاسد في النكاح يلزمه أن يطلق لتزوج بدون شهود أو تزوج بدون وليا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 الموضع الأول في الحج ما فيه المرء عن الإسلام هو باطل وما كان قبل قبل التحلل الأول فهو فاسد والموضع الثاني هو النكاح ما اختلف في صحته وعدم صحته فهو الفاسد وما لم يختلف فيه فهو الفاقل واضح كما يعني مطورة ايه, مطورة ده إيه اجعلها مختلف فيه عند الحنابلة يعني هذه التفريقه عند الحنابلة في الفاسد والطالب عند غيرهم لم يفرقوا بهذا التفريق وكان حنفيه لهم تفريق آخر ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لوصفه ما نهي عنه لذاته هذا هو الباطل وما نهي عنه لوصفه والفاسد الشاهد يعني ان ايه هذه التفريقه عند الايه الحنابلة لكن احكامها صحيحا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 فرقوا بينهما بأن الفاسد واختلث العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح معتد إليه في حال العدة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واضح أي سؤال ها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 هذا عندهم أنك يحبل أوليه لا يصح ان يحبل أشهد لا يصح معايا فقط بخلاف الآخر الباطل مرتد فيه مرتد فيه عن إسلام يعني ماذا تريد أن تقول <تصفيق> عند الحنابلة التفريق بين الكلمتين فيها هذين البابين عند الحنابلة فقط نعم وان كان قد لا أقول بكلام العلماء لكنني أصل إلى نفس أحكامه معايا ابن حز لا يأخذ بالقيام لكنه في مواطن كثيرة يصل إلى نفس الحكم الذي وصل إليه من أخذ بالقيام معايا مجلش مثل دي أصل ما نطور أصل مثل دي وإن كان هو في مواطن في بعض مواطن كده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 فأنا أقصد إيه؟ أن هنا الفاسد الباطل قد تجد بعض العناء لا يفرقون هذا التفريق بل هو فعلا هناك بعض العناء لا يفرقون هذا التفريق لكن في الفاسد يصلون إلى نفس الحق أنه يلزمه المضي فيه وعليه بدنه وإن كان يختلف منه هل عليه بدنه ولا يعني تجزئه فقط كذا في بعض المسائل لكن دون أن تكون كلها هل أحضر غيرا عند الاصوليين لكل شيء شيءا إذا الشهود اتيت بهما ولم يكن هناك مانع من قبول شهاده شهادتهما يبقى كده ايه نكون ثبتت الشهاده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 ما بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي الحكم الوضعي الخطاب فيه خطاب إعلام معايا أما الخطاب في الحكم التكليفي خطاب طلب او نهي أو تخيص ثاني الحكم الوضعي الخطاب فيه خطاب إعلام يعلمك بأنفق إذا ظهر غلال الرمضان وجب الصيام معايا خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين أمري إذا وجد الحيض منعت الصلاة فالشرع قال لك إذا رأيت الحيض لا تصل الخطاب فيه خطاب إيه؟ إعلام وإخبار اما الخطاب في الحكم التكلفي خطاب طلب الفعل او الطرق او التخيير منهما او بينهما واضحة دي؟, دي مفهومة مفهومة يا شباب مفهومة طيب قلت الحكم الوضعي ده ايه الخطاب فيه خطاب ايه اخبار بان الشارع جعل شيئا علامة على شيء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 ليه؟ ليه؟ لأن العدة مانعة من صحة الكثير يعني ايه خطاب النص بتاع حكم الوضع ده ايه يخاطبك انت معايا طب الخطاب ده بقى خطاب ايه يعني بيوحد ايه او بيشير الى ايه او نفهم منه ايه هو ده اعلام واخبار معايا كده ده مفهومة اعلامة على شيء او سببا شيء او شرطا شيء واضحة اما الخطاب في الحكم التكليفي افعل لا تفعل انت وشابه معايا يبقى الخطابه فيه خطابه طلب ان الفعل او نهي عن الفعل او تخير للفعل مفهومه إذا وقفنا مع هذا الفرق فيعني في قد اذكر بقيه الفروق نعم مش هو كده في فرق برضه يفع برضه تفرق أنا علمت علمت لا تغلق فهمك على ترك المسألة الأساسية وتنظر إلى ما سواه الآن الحكم الوضع هذا الشارع جعل علامات على شيء أم لا. صح هذه العلامات أدت إلى وجوب او تحريم او تخيير صح أنا مليش دعو بالتخيير أو الطلب او كده أنا مليش دعو بالجزئية اللي هو إيه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 ده كلفك بشيء دي بقولك ده علامة على ده <تصفيق> فيه ماهوهنا انا اقولك انت الفروق هذي فروق دقيقة هو يعني ايه كلمة فرقة اصلا ان فيه امور متشابهة لكن في دي لم يتشبهوا فيه وإيه لو كل الامور لم يتشبهوا فيها ايه هيبه فيه اصلا ايه واصلوا ايه نعم كل حكم وضعي يتباع حكم تكليفي كل حكم وضعي لا ليس بشرط الآن هو قال لك الـ الشرط البيع لو تم شروطه صح الباية صح هل هنا في فعل؟ لكن انت تقول لي في ايه؟ هيبه في تخيير والمباح على كلمة بعض العلماء انه دخل ايه؟ مسامحة معي لكن لا يلزم من وجود الحكم الوضعي وجود حكم التكليف الباية ومطحة الباية في العزن ومباية دخل برضا في حكم التكليف انت تسمعه انا قلت له ايه؟ ان كان هل كل شرط كل عمرو تكليفي بعد عقله شرط ثانيا الحكم التكليفي يشترط له أن يستطيع المكلف فعله ده الحكم الايه التكليفي لابد ان اكون قادرا على فعله صح ولا والا التكليف بالمستحيل لغير يعني موجود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 إذا ظهر هلالة رمضان وجد صومه رمضان صح في غير قدرتك ان توجد هلالة إيه؟ رمضان إذا هذا في غير قدرتك معايا وقد يكون مقدورا لك كالقتلمة كالسرقة كالزنا كل هذا إيه؟ مقدورا في فعله معايا إذا ده الفرق الثاني واضح الحكم التكليفي لابد أن يكون في قدرة المكلف الحكم الوضعي قد يكون مقدورا قد يكون في قدرة المكلف وقد لا يكون في قدرة المكلف الثالث الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف وهو ما توفرت فيه شروط التكليف الحكم التكليفي ده لا يتعلق إلا بفعل من المكلف أما غير مكلف لا يتعلق به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 لو مش واضح ده نهاية الدرس اللي فروق دول لو مش مفهومين ممكن ننتظر يعني خمسة دقائق ونفهمه عشان ده يسؤال في الامتحان ان شاء الله تتهددنا بقى بس هو سؤال في الامتحان يعني. واضح الكلام الحكم التكليف لا يتعلق الا بفعل المكلف عمره ما ايه يقول يا حذر مثلا اه صلي او أن الصلاة ويجيبة على الحجر لا الأحكام التكلفية دائما المتعلقة بمن بالمكلفين ما يجيش يقول للصبي تجيب عليك الصلاة معايا يبقى ده الحكم التكلف متعلق بفعل المكلف الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون حتى البهيمه قد يتعلق الحكم الوضعين بها البهيمه اذا افسدت يعني زرعت طوما بالنهار وجب على صاحبها الايه الضمان معايا لان اصحاب المواشي يحفظونها بالنهار صح لا مش صح خالص مش بيقول الامثله دي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 واين الحكم التكليفي فيه الوضوء <تصفيق> ماشي لا تصح الصلاه الا بالطهارة ده حكم تكليفي ولا وضعي فين الوضع اللي فيه الشرط الاكل من الغنائم حلال حكم تكليفي ولا وضعي حكم تكليفي فين لا انا قصدي اقصد ده ليه الاكل من الغنائم حلال يبقى الحكم التكليفي فيه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 Hei vėlbos ade, ade, ade,